لا يزال الليل يشتد ولا يبدو على الأبق دليل ربما كلت من الخيبة عيني وأضافت ظلمات إنما عيناي يا رب عيناي يا رب الذين استضعفوا إن أطبقت ليلا جهاما أنا سكران بمن تخلقهم من نطبة طاهرة مثل مياه الصبح في الخد قناديل من المسك وفي العين شرود الضبي في الصحراء أنا سكران أنا بمن يا رب يا تدري بمن لامني لا الحب على الحب فأغويت الملامة أمسك الصحب الندامه ليل رجني سقط الزر عليهم طمرا وتدلى هو والخيط إلى حصته من قدحي يا إلهي ثمل من غير خمر ياخذ الترتيل بالآيات لبي فإذا ما بسملت شاحنة بالعزم والبارود سجلت على حاشية القرآن اسما يشبه التفسير فعلا وكلاما شاحنات للذين استضعفوا أغراضها شتى ويا حضرة كتاب التقارير تسيطنت ولم أذكر نظاما رافعا فردة صباطية كالهاتف كي اشتمهم يا خواتل قطع الخط ولم اكمل مراتيم احتراما شاحنات للذين استضعفوا اهدافها شتى فيا حضره كتاب التقارير تشيطنت ولم اذكر نظاما رافعا فردة صباطية كي اشتمهم يا خواتل قطع الخط ولم اكمل مراسيم احترامي ربما بالفرده الاخرى ارادوا الاحترام اسقنيها ودعي سبابه الحمقاء تفتح بالعشق ولا ادري الختامة انني صب اسمي كل ما يسلب لب خمره إن كان حسناً أو قراح الماء من كف كريماً أو حزاماً ناسفاً أو بيت شعر أو مداماً تقدس سره حجراً مللت مللت مللت رحيل جسمك في المنافي بلادا أو خموراً أو رجاء مللت رحيل جسمك في المنافي بلادا أو خموراً أو رجاء تعاشرها فتزداد انفراداً ويا با صعب ما فيك التواء وتسحب في نزال العشق تيفا طويل الباع منكسرا مضاء ويسمخ طين أرض أنت منها باعماق السماء وإن بكاء ومما أنت في عطس تظن تموج الحياة في الصحراء ماء ومما أنت في عطس تظن تموج الحياة في الصحراء ماء وما ماء تسممه الأفاع كماء سمى فابتدع الشفاء وما ماء تسممه الأفاع كماء ثم فابتدع الشفاء تقحمه والرصاص كأن حلوى يثبت من جدارته لواء فلو قادت حجارتهم جيوش العرب من كفأ الأمام بها وراءه فلو قادت حجارتهم جيوش العرب من انكفا الامام بها وراءه اطل الفجر يمطر تاره شمسا واخرى من خمور الله ماء وازهرت البيوت بساكنيها على طرق بها المعراج جاء واذن لم يزل هذا الثرى القدسي ينجب انبياءه تقحم يا نبي وعالج المرضى بكيد ماضهم داء فداء حكومات ولا أكياس ريح على من تناوبة الفساء حكومات ولا أكياس ريح على من تناوبة الفساء شبات إنما هن الأفاعي فلا يؤمن صيفا أو شتاء سبات إنما هن الأفاعي فلا يؤمن صيفا أو شتاء ومن هذا السبات شوارع علنا تحرك بالخيوط وقد خفاء وجردان تجاوبت الرثاء وسيران تناوبت السناء تبادلت الثناء تقحم ان اصاء العقول يكاد يستشري وباء وقل لا أنتمي إلا لهذا وقل لا انتمي الا لتحرير التراب جميعه ارضا وماء وهبهم يملكون العصر اسلحه وسود ضمائر شبعت شراء ايمتلكون عشق الارض يرويها الشهيد فتجزل الارض العطاء